بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيديه الملك وهو على كل شيء قطير بل فاصي <تصفيق> الله حسين ولقد زينا السماء الدنيا من قَالُوا لَنَا اسْمَع ورَأَيْنَا مَا كُنَّا فِيهِ يَصْبِرُ الْمُسْتَعِينُ فَرَجَعُوا مِنْهُمْ فَسُبْحَانَ الَّذِي أَسْخَى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 I'm konem ma ta -da. I'm <laughs>